موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثيرين. خالقا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابا بيمينه فاولائك فاولائك يقرؤون كتابهم فاولائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولائك فاولائك يقراون كتابهم فاولائك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اعما ومن كان فيها بي اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيل